وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِلُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَأْخَذْ لَفُوَدٌ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ يَمْتُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِن في ذلك لا آيات أ فلا يسمعون أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الزرزف نخرج به زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ فلا ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين كل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون